na nah, nah. والرثم والجبل الأشمح رائح ما بين الزل محرائي وهناك في عرفات وهناك في عرفات lun <Sýstasy> <Sýstasy> وهناك في عربي وهناك في خاشعون كل خاشعون ایمان ایمان الله اكبر تبريمه يان بالي والله وَا نَكَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ جَنَّ جَا What's that? What's